وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْلُونَ بِكُلِّ عِنْقَاءَةٍ تَعْبَثُونَ وَتَتْخِذُونَ بَصَانٍ عَلَى عَلَكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَغَيْتُمْ بَغَيْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَوْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ